اخرج من ملابسه اهل العصيان اختيارا زي الجماعه اللي بيروحوا المصيف لما اللي بيروح المصيف كل سنه ويلابسونا اهل المعاصي اختيارا من عند انفسهم وهذا لا يجوز والله اذا كان جارك الذي هو جارك ممن يعصي الله وانا بقول لك يا فلان كيف ترتكب وتقول انا اعمل ايه مضطر حظ كده ان سكن بجوار سكن طيب اذا انتمث لك لان هذا غصب عنه أي التمث لك وقد ذهبت أنت برجلي هذا السفر سفر المعصية لا يحل فيه قصر الصلاة ولا الاستمتاع بالرخط التي جعلها الله عز وجل لعباده ولو مات الإنسان لمات على غير طاعة إذا ذهب ولابت آل العصياء وتجد المرأة المنتقبة جالسة على الشاطئ في العقل من يقابها وحوالها النتامة شنب الشاطئ وشنب الشعور المكشوف لماذا يا امرأة نجلسين من يقابك على الشاطئ يعني هذا فيه يطلال لبعض الذين يحتدون بنا يقولون والله لو كان هذا حرام ما جلست هذه السيلة الفاضلة بنقابها لو كان حرام لا هذا انكره لو كان هذا حرام لا انكر هذا الوجل الفاضل فاحب اللحي التي وصلت الى ثرواته وهذا لا يجوز افن لا يجوز ان تلابس المعصية اختيارا فانما اللابس المعصية ولو بجهله فأتي به الظن فلا يلومن الا نفسه يعني لو رجل مثلا عطش ووجد خمار حانه دخل يشرب ميه وطلع منها فراه الناس قال لك شوف الراجل كان بيشرب خمر وما يعرفوش هو كان بيعمل ايه بالداخل لو دخل رجل البيت دعاره يبحث عن مسكن وخرج فراه الناس قال لك شوف الراجل كان بيعمل ايه واتهموه ووقعوا فيه فليلمن الا نفس كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسامه بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا تقوبه للقطباء من هجر من هجر ما نهى الله عنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين